بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل السابع والثمانون من التذكرة وعن الشيباني قال بن المدينة والبنود قائمة البنود جمع بند وهو العلم الكبير قاله في النهاية قال مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال كأني به أسود الفحجر يا قلعواها حجر حجرا, حجرا الفحجر تباعد ما بين الفخذين في الحاشية واحد حسن البزار رجاله البزار رجاله رجال الصحيح إلا ابن أبي ضعيف ولكن حديثه قد يكون حسنا اثنان صحيح متفق عليه البخاري ومسلم ثلاثة صحيح البخاري وتابع بعون الله عز وجل وفي حديث حذيفة الطويل عنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كأني بحبشيا أفحج أفحج الساقين أزرق العينين أزرق العينين أفطس الأنف كبير البطن وأصحابه ينقضونها حجرا حجرا ويتناولونها ويتناولونها حتى يرموا بها إلى البحر يعني الكعبة ذكره أبو الفرج ابن الجوزي وهو حديث فيه طول وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام في حديث علي عليه السلام استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أي يحال بينكم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصعل أصمع أحمش الساقين أحمش الساقين قاعد عليها وإذا كانت صفة لرجل تصبح قاعد عليها وهي تهدم أو كما قال قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن علي قال الأصمعي قوله أصعل هكذا يروى فأما كلام العرب فهو صاعد بغير ألف وهو وهو صغير ووأس أو فهو صعل إذا كان اسمان فهو صال بغير إلف وهو الصغير الرأس وكذلك الحبشة كلهم قال والأصمع الصغير الأذن يقال منه رجل أصمع وامرأة صمعاء وكذلك غير الناس أبو داود الطيالسي عن النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع لرجل بين الركن والمقام وأول من يستحل هذا البيت أهله فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمروا بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه ذكره الحليمي فيما ذكر أنه يكون في زمن عيسى عليه السلام وأن الصريخ يأتيه بأن ذا السويقتين الحبشي قد سار إلى البيت ليهدمه فيبعث إليه عيسى عليه السلام طائفة من الناس من بين الثماني إلى التسع وذكر أبو حامد في كتاب مناسك الحج له او مناسك الحج له وغيره ويقال لا تغرب الشمس يوما إلا ويطوف بهذا البيت رجل من الأبدال وهذا يطلع الفجر من إلا طاف به واحد من الأوتاد وإذا مقطع ذلك كان سبب رفعه من الأرض فيصبح الناس وقد رفعت الكعبة ليس فيها أثر وهذا إذا أتى عليها سبع سنين لم يحجها أحد ثم يرتفع القرآن من المصاحف فيصبح الناس فإذا, فإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف ثم ينسخ القرآن من القلوب فلا يذكر منه كلمة واحدة والعياذ بالله أكرم الأكرمين ثم ترجع الناس إلى الأشعار والأغاني وأخبار الجاهلية ثم يخرج الدجال وينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال والساعة عند ذلك بمنزلة الحامل المقرب تتوقع ولادتها وفي الخبر استكثروا من الطواف استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يرفع فقد هدم مرتين ويرفع في الثالثة في الحاشية واحد حسن الطبراني في الكبير وفي المجمع رجاله ثقات وأخرجه ابن حبان بلفظ استمتعوا والبزار اثنان صحيح أبو داود الطيالسي ثلاثة خبر صحيح الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وفي المجمع قال الهيثمي رواه الطبراني والبزار ورجاله ثقات كلاهما بلف استمتعوا متابع بعون الله عز وجل قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقيل ان خرابه يكون بعد رفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف وذلك بعد موت عيسى عليه السلام وهو الصحيح في ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى فصل أتابع فصل وعيد من عند فصل ثبت في الصحيح الدعاء للمدينة والحث على سكناها فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأتي على الناس زمن يدعو وجد بن عمه وقريبه هلم إلى الوخاء هلم إلى الوخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد رواه أبو هريرة وخرجه مسلم وخرج عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء ونحوه عن أبيه هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ومثل هذا كثير وهو خلاف ما تقدم وإذا كان هذا فظاهره التعارض وليس كذلك فإن الحظ على سكناها ربما كان عند فتح الأمصار ووجود الخيرات بها كما جاء في حديث سفيان بن أبي زهير قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يعيشون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يعيشون أميد. تفتح اليمن فيأتي قوم يعيشون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يعيشون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ثم تفتح العراق فيأتي قوم يعيشون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون رواه الأئمة واللفظ لمسلم فحض صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على سكناها حين أخبر بانتقال الناس عنها عند فتح الأمصار لأنها مستقر الوحي وفيها مجاورته ففي حياته ففي حياته صحبته ورؤية وجهه الكريم وبعد وفاته مجاورة جدثه الشريف ومشاهدة آثاره العظيمة ولهذا قال لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة وقال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها ثم إذا تغيرت الأحوال واعتوارتها الفتن والاهوال كان الخروج منها غير قادح والانتقال منها حسنا غير قادح والله تعالى أعلم فصل وأما قوله من أراد أهل المدينة بسوء فذلك محمول على زمانه وحياته كما في الحديث الآخر لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة صحيح البخاري مسلم ومالك في الموطأ أربعة صحيح مسلم والترمذي خمسة صحيح أحمد ابن الترمذي ستة صحيح مسلم سبعة حسن الإسناد أحمد وأبو يعلى والبزار وقال الهيثمي رجال البزّار رجال الصحيح وتابع بعون الله عز وجل وقد خرج منها بعد موته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الصحابة من لم يعوضها الله خيرا منه فدل على أن على أن ذلك محمول على حياته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فإن الله تعالى كان يعود ابدا رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيرا مما رغب عنه وهذا واضح ويحتمل أن يكون قوله أذابه الله كناية عن إهلاكه في الدنيا قبل موته وقد فعل الله ذلك بمن غازاها وقاتل أهلها كمسلم بن عقبة إذ أهلكه الله سبحانه وتعالى عند منصرفه عنها إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير بلاه الله سبحانه وتعالى بالماء الأصفر بالماء الأصفر في بطنه فمات بقديد بعد الوقعة بثلاث وقال الطبري مات مات بهرشة وذلك بعد الوقعة بثلاث ليال وهرشة جبل جبدا من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة وكأهلاك يزيد بن معاوية إثر إغرائه أهل المدينة حرم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المختار وقتله بها بقايا المهاجرين والانصار فمات بعد هذه الوقعه واحراق الكعبه باقل من ثلاثة اشهر ولانه توفي بالذبحه وذات الجنب في نصف ربيع الأول بحوارين بحوارين بحوارين من قرى من قرى حمص محمل إلى دمشق وصلى عليه ابنه خالد وقال المسعودي صلى عليه ابنه معاوية ودفن في مقبرة باب الصغير وقد بلغ سبع وثلاثين سنة فكانت ولايته ثلاث سنين وثمانية أشهر واثنى عشر يوم فصل وأما قوله تتركون المدينة حدثنا المخاطب أو حدثنا المخاطب فمراده غير المخاطبين لكن نوعهم من أهل المدينة او نسلهم وعلى خير ما كانت عليه فيما قبل وقد وجد هذا الذي قاله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قعيد من عند فصل وأما قلوه تتكون المدينة حدثنا المخاطب فمراته غير المخاطبين لكن لكن نوعهم من أهل المدينة أو نسلهم أو عيد أو نسلهم وعلى خير ما كانت عليه فيما قبل وقد, وقد وجد هذا, هذا الذي قاله النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وذلك أمنها صارت بعده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معتنا الخلافة وموضعه. ومقصود الناس وملجأهم ومعقلهم حتى تنافس الناس فيها وتوسعوا في خططها وغرسوا سكنوا منها ما لم يسكن قبل وبنوا فيها وشيدوا حتى بلغت المساكن وأهاب فلما انتهت فلما حالها كمالا وحسنا تناقص أمرها إلى أن أفقرت جهاتها بتغلب الأعراب عليها وتوالي الفتن فيها فقاف أهلها وارتحل عنها وصارت الخلافة بالشام ووجه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المزي في جيش عظيم من أهل الشام فنزل بالمدينة فقاتل أهلها فهزمهم وقتلهم بحروة المدينة قتلا ذريعا واستباح المدينة ثلاثة أيام فسميت وقعة الحروة لذلك وفيه يقول الشاعر فإن تقتلون يوم حروة واقم فإن على الإسلام اول من قتل وكانت وقعة الحروة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا لذي الحجة سنة الثلاث وثلاثين ويقال لها حروة زهرة وكانت وقعة بموقع أو بموضع يعرف بواقم على ميل من مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقتل بقايا المهاجرين والأنصار وخيار التابعين وهم 1700 وقتل من اخلاط الناس عشرة آلاف سوى النساء والصبيان وقتل بها من حملة القرآن 700 رجل من قريش و97 قتلوا جهرا ظلما في الحرب وصبرى وقال الإمام الحافظ أبو محمد ابو محمد بن حزم في المرتبة الرابعة وثالث الخيل في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وثالث الخيل في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وثالث وراثة بين القبر والمنبر أدام الله تشريفها وأكره الناس على أن يبايعوا ليزيد على أنهم عبيد له إن شاء باع وإن شاء اعتقه وذكر له يزيد بن عبد الله ابن زمعة البيعة على حكم القرآن والسنة فأمر بقتله فضربت عنقه صبرا وذكر الأخباريون أنها خلت من أهلها وبقيت ثمارها لعواف الطير والسباع كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم تراجع الناس إليها وفي حال خلوها غدت الكلاب على سوار المسجد والله سبحانه وتعالى أعلم وذكر أبو زيد عمر بن شبه قال حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد أنه قرأ كتابا من بالكعبة اهل أهل المدينة أهل المدينة أمر يفزعهم حتى يتركوها وهي مذللة وحتى تبول السنانير على قطائف الخز ما يروعها شيء وحتى تخرق الثعالب في أسواقها ما يروعها شيء وما قوله. فالراعيين حتى إذا بلاغا ثنية الوداع خروا على وجهيهما فقيل سقطا ميتين قال علماؤنا وهذا إنما يكون في آخر الزمان وعند انقراض الدنيا بدليل ما قال البخاري في هذا الحديث آخر من يحشر راعيان من مزينة قيل معناه آخر من يموت فيحشر لأن الحشق بعد الموت ويحتمل أن يتأخر حشرهما لتأخر موتهما قال الداودي أبو جعفر أحمد بن مصر في شرح البخاري له وقوله في الراعيين ينعقان بغنمهما يعني يطلبان الكلأ وقوله وحشا يعني خالية وقوله ثنية الوداع يعني موضعا قريبا من المدينة مما يلي مكة وقوله خروا على وجههما يعني أخذتهما الصاعقة حين النفخة حين النفقة الأولى وهي الموت وقوله آخر من يحشر يعني أنهما بأقصى المدينة فيكونان في أثر في أثر من من يبعث منها ليس أن بعض الناس يخرج بعد بعض من الأجداث إلا بالشيء المتقارب يقول الله سبحانه وتعالى عوض بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصعق الناس يصعق الناس فأكون فول من تمشق عنه الأرض فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي او كان من الذين استثنى الله قال شيخنا أبو العباس القرطبي ويحتمل أن يكون معناه آخر, آخر, يكون معناه آخر من يحشر إلى المدينة أن يساق إليها كما في كتاب مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى وقد ذكر ابن شبه خلاف هذا كله فذكر عن حذيفة بن أُسيد قال آخر الناس يحشر رجلان من مزينة يفقدان الناس، فيقول أحدهما لصاحبه قد فقدنا الناس قد فقدنا فقدنا الناس منذ حين انطلقا بنا إلى شخص بني فلان، فينطلقان فلا يجدان بها أحدا. ثم يقول انطلق بنا إلى المدينة فينطلقان فلا يجدان بها أحدا ثم يقول انطلق بنا إلى منازل قريش ببقية الغرقد فينطلقان فلا يريان إلا السباع والثعالب فيوجهان نحو البيت الحرام وقد ذكر عن أبي هريرة قال آخر من يحشر رجلان رجل من جهينة وآخر من مزينة فيقولان أين الناس فيأتيان المدينة فلا يريان إلا الثعلب فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجهيهما قبل المتابعة في الحاشية واحد سبق الخريجه متابع بعون الله عز وجل فينزل إليهما ملكان فيسحبانهما على وجهيهما حتى يلحقاهما بالناس فصلوا وأما قوله في حديث أبي هريرة يبايع لرجل بين الوكن والمقام فهو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان على ما نذكره أيضا يملك الدنيا كلها والله سبحانه وتعالى أعلم فروي أن, أن جميع ملوك الدنيا كلها اربعه مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان ابن سليمان بن داود والإسكندر والكافران نمرود وبخت نصر وسيملكها من هذه الأمة خامس وهو المهدي باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة خروجه. مسلم عن أبي نظرة قال كنا جلوسا عند جابر بن عبد الله فقال يوشك أهل العراق ألا يجيء قفيز ولا ذرهم قلنا من أين قال من قبل العجم يمنعون ذلك ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجيأ إليهم دينار ولا مدى أعيد يوشك أهل العراق ألا يجئ قفي... إليهم قفيز ولا درهم؟ قلنا من أين؟ قال من قبل العجم. يمنعون ذاك. ثم قال يوشك أهل الشام ألا يجئ إليهم دينار ولا ولا مدي؟ يوشك أهل الشام ألا يجئ إليهم دينار ولا مدي؟ قلنا من أين؟ قلنا من أين ذاك قال من قبل الروم ثم سكت هنيها ثم قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا قيل لأبي هو وأبي العلاء تريان أنه عمر بن عبد العزيز قال لا أبو داهود عن أم سلامة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث إليه أو يو أو إليه بعض من الشام فيخصف بهم البيداء بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة فإذا رأى الناس ذلك فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل الشام وعصائب أبو العراق فيبايعون ثم ينشر رجل من قريش أخواله كلب أخواله كلب فيبعث إليهم باثا فيظهرون عليهم وذلك باث كلب والخيبة لمن لم يشهد غانمة كلب فيغتنم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون في الحاشية واحدة صحيح فتح الباري اثنان سبق تخريجه ثلاثة صحيح مسلم اربع ضعيف الاسناد اتابعوا بعون الله عز وجل وذكر ابنه شبه فقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن مسلمة قال حدثنا ابو المهزم عن ابي هريرة او ابو المهزم عن أبي هريرة ويحتاج إلى تحقيقه قال يجيء جيش من قبل الشام حتى يدخل المدينة فيقتل المقاتلة ويبطر بطون النساء ويقولون للحبلة في البطن اقتلوا صبابة السوء فإذا علوا البيداء من ذي الحليفة خسف بهم فلا يدرك أسفلهم أعلاهم ولا أعلاهم أسفلهم قال أبو المهزم إذن هو أبو المهزم قال أبو المهزم فلما جاء جيش ابن دلجة فلما جاء جيش ابن دلجة قلنا هم فلم يكونوا هم قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نبرة الليثي عن عبد الرحمن بن الحرب ابن عبيد عن هلال بن طلحة الفهري قال قال كعب الأحبار تجهز يا هلال قال فخرجنا حتى إذا كنا بالعقيق ببطن المسيل دون الشجرة والشجرة يومئذ يوم قائمة قال قال يا هلال إني أجد صفة الشجرة في كتاب الله قلت هذه الشجرة قال فنزلنا فصلينا تحتها ثم ركبنا حتى إذا استوينا على ظهر البيداء قال يا هلال إني أجد صفة البيداء قلت أنت عليها قال هو الذي نفسي بيده إن في كتاب الله جيشا يؤمن البيت الحرام فإذا استووا عليها نادى آخرهم أولهم ارفقوا فقسم بهم وبأمتعاتهم وأموالهم وذرياتهم إلى يوم القيامة ثم خرجنا حتى إذا هبطت رواحلنا ادنى الروحاء قال يا هلال إني أجد سفة الروحاء قال قلت الآن حين دخلنا الروحاء قال وحدثنا أحمد بن عيسى قال وحدثنا ابن عيسى قال وحدثنا عبيد الله ابن وهب قال وحدثنا ابن لهيعة عن بشر بن محمد المعافري قال سمعته أبا نواس يقول سمعته عبد الله بن عمرو يقول إذا أخصف الجيش بالبيداء فهو علامة ظهور المهدي. قلت: ولخروجه علامتان يأتي ذكرهما إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصل الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وعمله إخلاص لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين